بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي سلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين تقدم معنا شرح أربعة وعشرين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم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 ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أسررت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه البخاري ومسلم هذا جمع للروايات التي وردت لهذا الحديث الحديث هذا في الحقيقة دعاء من أدعية الاستفتاح التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وكان له في قيام الليل استفتاحات خاصة ليست في صلوات الفريضة وغيرها وإنما وردت في قيام الليل خاصة وهذا الدعاء العظيم هذا الدعاء استفتاح فيه تعظيم لله وفيه معاني عديدة ومنها التوحيد والإيمان والتصديق والإخلاص والتوكل والانقياد والتسليم والاخبات والانابه إلى الله تعالى والتضرع والخضوع والثناء على الله بما هو اهله من اعظم الثناء والإقرار بوعد الله ووعيده وبالبعث وبجنته وناره قاله نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأكثرهم له تعظيما وقد أكمل النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية والإحسان على وجهه فكان عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه إجلالا لله ومحبة وخضوعا وخشية وحياء. وكان يأتي بالعبادات على أحسن الوجوه تحسينا واكمالا واتقانا فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين والعارفين به سبحانه والتائبين إليه فلنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ وذكر الله كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام أما لكم في اسوه راه مسلم قال في الحديث اللهم لك الحمد اللهم يا الله الميم تعويض عن ماذا الميم في آخر الكلمة اللهم تعويض عن يا النداء لأن أصل الكلمة يا الله لما حذفت ياء النداء صارت الميم في آخر لفظ الجلالة دالة عليها اللهم يا الله فهذه إذن الميم عوض عن ياء النداء لك الحمد أصل العبارة الحمد لك الحمد مبتدا الحمد لك لكن قدم الخبر وهو الجار والمجرور لك الحمد دلالة على إيش الحصر والاختصاص الاختصاص لو واحد قال ما الفرق بين الحمد لك ولك الحمد لك الحمد في الحصر والاختصاص أعظم وقال في لفظة الحمد تفيد الاستغراق يعني استغراق جميع أنواع الحمد وجميع المحامد تفيد الاستغراق والاستقصاء الحمد فإذا جميع الحمد مستحق لله جميع الحمد واجب لله إثبات كمال المحامد لله تعالى كما في مرقات المفاتيح وغيره الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فليس فقط وصف المحمود بالكمال لا بد أن يكون معه محبة وتعظيم وإلا لا يكون حمدا والكمال هذا كمال الذاتي والوصفي والفعلي يعني كمال الذات والصفات والأفعال قال أهل العلم مجرد وصفه بالكمال دون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وانما ماذا يسمى مدحا صحيح فمجرد وصف بالكمال بدون محبه وخضوع وتعظيم ما يكون مدحا يكون مدحا لا يكون حمدا يكون مدحا فاذا اردت الحمد لابد ان تذكر كماله مع المحبة والتعظيم حتى يكون حمدا ولذلك قد يقع المدح من شخص لشخص لا يحبه كما يقع من كثير من الشعراء لمن لا يحبونهم لكن يريدون عطاياهم فقط وحمدنا لربنا سبحانه وتعالى يشتمل إذاً على المحبة والتعظيم ولذلك صار لا بد من القيد في الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم هذا مختصر الحمد ذكر كماله مع محبته وتعظيمه فالحمد إذن في اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه بخلاف المدح فانه خبر مجرد بداعي الفوائد لابن القيم الحمد ثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله ثناء عليه بصفاته وأفعاله وأفعاله دائرة بينه الفضل والعدل فله الحمد بجميع الوجوه ذكره السعدي رحمه الله ما هو الفرق بين الحمد والشكر الحمد الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعديه لو قلت لك مثلا القدوس هذا من الاسماء اللازمه والمتعديه اللازمة لانه معناه المطهر من النقائص والعيوب طيب اذا قلت ذكر الشكور الغفور الخالق متعدي والحمد يكون باللسان والقلب فالله تعالى محمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وعلى نعمه وعلى امره وحكمه وشرعه المحمود اولا واخرا ظاهرا وباطنا اما الشكر لا يكون الا على الصفات المتعديه انت تحمد من يستحق الحمد سواء صنع لك معروفا ولا ما صنع لك معروفا لكن لما تقول شكرته لا بد ان يكون قد صنع لك معروفا والا لا يسمى مدحك له شكرا فمن الفروق بين الحمد والشكر ان الحمد الثناء على المحمود لاجل صفاته وافعاله وعظمته الشكر لأجل ما صنع لك وأعطاك من النعم والهبات وأثدى إليك واسبغ عليك فإذا الشكر لا بد أن يكون على الصفات المتعديه ويكون الشكر بالقلب خضوعا واستكانه وباللسان سناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقياده كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فالشكر ما هو فقط باللسان يشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح الحمد يكون مقابل نعمة وبدونها الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص يعني من جهة الحمد أعم من جهة الشكر أعم كيف؟ الحمد أعم من الشكر من جهة ما يقعان عليه من حيث ما يقعان عليه ما يطلقان عليه لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية وفي البشر تقول مثلا حمدته لشجاعته لفروسيته ولو ما طالك منه معروف ولا اسدى إليك شيئا من الخير لانه عندك يستحق الحمد لصفاته سواء اعطاك ولا ما اعطاك لكن لما تقول شكرته لا بد ان يكون قد اعطاك شيئا تشكره عليه خيرا نعمه طيب من اي هذا الحمد اعم من الجهه هذه طيب ومن اي جهه يكون الشكر اعم من جهة وسائل الشكر يعني الآن قلنا الحمد يكون بالقول والقلب، أما الشكر بالقلب والقول والفعل والفعل والشكر أخص من جهة انه على الأفعال المتعدية فلا تقول في اللغة شكرته على علمه شكرته على حياته على سمعه على بصره لا لكن تقول حمدته ما تقول شكرت على ذكائه ونباهته وعقله ما تقول في اللغة هكذا تقول حمدته على ذكائه ونباهته وهكذا لكن تقول شكرت فلانا على كرمه وإحسانه هذا في الفروق اللغوية للعسكري ومداري السالكين وتفسيره بكثير وغيرها الله تعالى مستحق للحمد الكامل من جميع الوجوه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال فالحمد في جميع الحالات والحديث راب ناجا وجود إسناد النووي رحمه الله الصحابة البوصيري قول عليه الصلاه والسلام بعدها أنت نور السماوات والأرض يعني منورهما ومدبر أمورهما فالله تعالى منور السماء بالكواكب والشمس والقمر وقيل نورها بالملائكة كما نور الأرض بالأنبياء وقال أبي بن كعب والحسن وغيرهما نور السماوات والأرض مزين السماوات والأرض زين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالانبياء والعلماء الصالحين وقيل نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض فبنوره اهتدى أهلهما كما في البغوي والقرطبي بن كثير وفتح الباري بن حجر وروي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرف من الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ان تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك روى الطبراني وفيه ضعف معضل قال ابن قيم رحمه الله والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها يعني كل ما تقدم من معاني نور السماوات والأرض والنور بهذه المعاني من أفعال سبحانه والنور أيضا من أوصافه ومنه اشتق له اسم النور كما في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فالله تعالى نور السماوات والأرض وهذا يشمل النور الحسي والنور المعنوي فهو تعالى بذاته نور وحجابه نور وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر وبه استنارة الجنة أما النور المعنوي فهو يرجع إلى الله أيضا فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور وبصيرته البصيرة منه في قلب المؤمن نور يرى به المؤمن ويميز الحق الباطل حلال حرام، سنة البدعة الشبهات فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات كما قال السعدي رحمه الله قال ابن القيم في نونيته في الأبيات العظيمة نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجوم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني فبه السنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان وإذا أتى للفصل يعني فصل القضاء بين العباد يوم القيامة وإذا أتى للفصل يشرق نور أو أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم القيامة يوم قيامة الأبداني وكذا كدار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلاني قال عليه الصلاه والسلام ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وفي رواية المسلم قيام قيام قيم قيام قيوم كلها صيغة مبالغه تدل على قوة القيام وكماله فهو قائم بالسماوات والأرض سبحانه قائم به ولا تقوم إلا به ومن أسمائه القيوم كما في آية الكرسي كما في آل عمران القيوم كامل القيومية لها معنيان الاسم هذا له معنيان المعنى الأول الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن مخلوقاته قائم بنفسه مستغن عن خلقه المعنى الثاني قامت به الأرض والسماوات والمخلوقات فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاء صلاحها وقيامها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها فهو الغني من كل وجه وكل ما سواه مفتقر اليه من كل وجه كما ذكر السعد رحمه الله في الحق الواضح المبين قال قتاذ القيوم القائم على خلقه في آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم كما في الزاهر لابن الأنباري فهو سبحانه قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد وقام كل شيء وقام كل شيء به تعالى فكل ما سواه محتاج اليه مدارج السالكين القيوم اسم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته فانه القائم بنفس لا يحتاج الى من يقيمه سبحانه وهذا من كمال قدرته وعزته كما في بداع الفوائد قال ابن قيم رحمه الله في النونية هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني يعني المعنى الثاني والوصف بالقيوم ذو شأن كذا منصوفه أيضا عظيم الشان النونية فإذا معنى ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أقمتهما من العدم اوجدتهما وانت قائم عليهما يا ربنا بما يصلحهما فأنت الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت الغني عن كل شيء وكل من سواك فقير إليك ومصيره إليك كما أنك أنت الذي أوجدته فلك الحمد هذا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيم من عرف الله بقيوميته دعاه وتوسل إليه وأنزل به حاجته واستغاث به قيوم كل شيء قائم به كل شيء معتمد عليه كل شيء مفتقر اليه ولذلك اللجوء اليه ودعاؤه هذا التوحيد لا يفهمه عباد القبور يذهبون الى الاموات يسالونهم والاولياء والابرحه لكن لو يفهمون اسم القيوم يلجؤون لغيره لو يفهمون اسم القيوم يسألون غيره فمن عرفه سبحانه بقيوميته دعاه واستغاث به وتوكل عليه ولجأ إليه وتوسل إليه والنبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمه رضي الله عنها ابنته ان تقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين رواه الحاكم وابن السني وصححه المنذري وحسنه الالباني قال ابن القيم رحمه الله انتظم هذان الاسمان يعني الحي القيوم هذه فئات الكرسي وفي اول ال عمران الحي القيوم طيب وهل وردت ايضا في كتاب الله هل وردت هل ورد هذا الاسم أيضا في موضع ثالث غير البقرة وآل عمران في طه وعنت الوجوه للحي القيوم فهذه ثلاثة مواضع في آية الكرسي في البقرة وفي مطرع آل عمران وفي سورة الطه في ذكر القيامة والآخرة وماذا يكون فيها وعنت الوجوه ذلة خضعت وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل طيب هذا للإثمان قد اجتمل على صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة فكأن المستغيث بهما يعني يا حي يا قيوم مستغيث بكل اسم من أسماء الله تعالى وبكل صفة من صفاته فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات ابن القيم بداعي الفوائد وقول عليه الصلاة والسلام ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن كما قال تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرب الخالق المالك المدبر الرب تجتمع فيه ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير فهو الخالق لكل شيء والمدبر لجميع الأمور بن عثيمين في تفسير سورة الفاتحة العالمين جمع عالم وهذا الوزن في الجموع لا يوجد إلا في كلمتين في اللغة عالمين جمع عالم وياثمين جمع ياسم إذن ياثمين مش يعني يا أيها السمين ياثمين جمع يعني كلمة واحدة جمع ياسم وقيل غير ذلك يعني أنه فيك أيضا يعني في ثالث وهي هذه المشهورة طيب العالمين جمع عالم نحن نقول عوالم في القرآن عالمين يعني ما جمعت في القرآن ما جمعت في القرآن عالم على عوالم لكن جمعت عالم على عالمين وليس عالمين عالمين يعني مثنى عالمين جمع جمع العالمين كل ما الله عالم الملائكه وعالم الانس وعالم الجن وعالم الطير والوحش والسمك وصفوا بذلك وصف يعني ليش يعني كلمه عالم من وين اخذت لانه علم على طيب رب العالمين علم على خالقهم سبحانه وتعالى رب العالمين لأنه خلق العوالم هذه ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على أنه الخالق في قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك معاني ربوبية وتربية الله لخلقه نوعان عامة وخاصه يعني تقول الرب الرب الرب, الرب يعني يربي يربي فتربيته لخلق نوعان عامه في خلقه لهم وإيجاده ورزقه وهدايته لمصالحهم هدايته لهم او هدايتهم لمصالحهم التي فيها بقاءهم في الدنيا اما الهدايه الخاصه فهدايته لاوليائه وعباده المؤمنين فيربيهم بالايمان هذه التربية الخاصة تربية التربية نوعان تربية عامة تشمل خلقهم ورزقهم ويذات إلى ما فيه مصالحهم وتربية خاصة وهي تربية لأوليائه وعباد المؤمنين فيربيهم بالإيمان وينمي الإيمان في قلوبهم ويوفقهم للهدى والحق ويكمله لهم ويدفع عنهم ما ينقص ذلك وما والصوارف التي تنقصه أو تضره وتحول بينهم وبينه، فإذا الله يربي عباده وحقيقة التربية التوفيق لكل خير والحماية من كل شر ولعل السبب هذا في أن أدعية الأنبياء في القرآن أكثرها مصدره ربنا وربه ربنا وربه. إذا الأدعية في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعية الأنبياء التي ذكر الله في كتابه مصدرة بالربوبية رب منادات الرب عز وجل. لما اشتمل عليه اشتملت عليه كلمة الرب من المعاني العظيم. الدال على القدرة والداعي يريد من يقدر على تلبية طلبه ولذلك يقول ربي وربنا لكن هناك في القرآن أدعية مصدرة بي اللهم صح؟ أقول لا هاتوا بيها قل اللهم مالك الملك غيره غيره من أدعية الأنبياء من أدعية الأنبياء مبدوء اللهم أعلم أن تعطينا، يعطينا شيء صح ايوه يلا بسم الله هل بس إذا أعطي لكم كلمة تعرفوا وراتهم سورة المائدة سورة المائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء طيب في من أدعية الكفار مصدره اللهم في القرآن صح في الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء طيب في من أدعية اهل الجنة اللهم في القران طبعا في لكن ما هو شرط الان نقول دعاء وانما يدعونه بذلك ينادونه بذلك فالله سبحانه وتعالى قال عنهم دعواهم فيها سبحانك اللهم ها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين طيب آخر, آخر دعاء في اللهم في القرآن ايوه من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون طيب قلنا ربنا وربي لما في معنى الرب من المعاني العظيمة لما فيه لما اشتملت عليه كلمة الرب من المعاني العظيمة ينادونه ويدعونه به فيدل على خلقه وتدبيره كمال غناه وافتقار العالمين إليه قال في الحديث أنت رب السماوات والأرض يوم فيهن خالقهما ومالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما ولا شريك لأحد لك فيها قال أنت الحق الحق في ذاته الحق في صفاته وجود حق وأسماء حق وصفاته حق وشرعه حق ودينه حق أكتب حق وقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وعبادته حق وكل شيء ينسب إليه فهو حق ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى وقل الحق من ربكم قال عليه الصلاه والسلام ووعدك الحق ما وعدت به في كتابك وعلى ألسنة رسلك واقع لا شك فيه ألا إن وعد الله حق فجنته للطائعين وناره لمن عاند وتمرد حق قال عليه الصلاه والسلام وقولك الحق قولك الحق يعني صدق وعدل ثابته الحق هو الشيء الثابت يقال هذا حق فلان هذا حقي يعني هذا الثابت لي ثابت له اذا من معاني الحق الثبات ولا عبث في قوله ولا كذب ولا مجازفه ولا شك قال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل كما في شرح البطال بطال والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ومرقاه المفاتيح قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات صدقا في الاخبار وعدلا في الأحكام كل ما امر به كل ما حكم به عدل كل ما نهى عنه باطل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقوله عليه الصلاة والسلام ولقاؤك حق يعني واقع وآتي لا محالة لقاؤك قادم قادم لقاؤه تعالى البعث بعد الموت والمصير الى الدار الآخرة ووقوف العباد بين يديه للمحاسبة على أعماله لقاء الله هذا هو البعث بعد الموت والمصير للدار الآخرة والموقف بين يدي الله كما ذكر ابو رجل في فتح الباري والعين في شرح أبي داود ومرقات المفاتيح كذلك زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم هذا حق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يعني فملاقي ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقي ربك وقال تعالى واتقوا الله وعلموا انكم ملاقوه وقال الله وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون جاء في حديث جبريل من رواية جاء في حديث جبريل في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث رواه ابو خالد مسلم كما في روايه ابي هريره وروايه مسلم انفرد بها من حديث ابن عمر عن عمر لقاء الله لقاء حقيقي لقاء الله على نوعين لقاء محبوب على وجه الاكرام يعني الناس يلقون الله فيكرمهم ولقاء مكروه على وجه التعذيب. كما قال سليمان عبد الملك لابي حازم يطلب منه الموعظه كيف القدوم على الله تعالى؟ قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يأتي أهله فرحا مسرورا. وأما المسيء فكالعبد الآبق الشارد عن سيده الآبق يأتي مولاه خائفا محزونا. وقول عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان الأولى جزاء الطائعين والثانية جزاء الكافرين العاصين قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقال واتقوا النار التي أعدت في الآية التي في ايه الجنه قال اعدت للمتقين في ايه النار قال اعدت للكافرين فلو واحد قالك اعطيني ايه اعطيني دليل ان الجنه مخلوقه الآن موجوده قال تعالى اعدت للمتقين والنار اعدت للكافرين والنصوص كثيرة أن الله لما خلق الجنة وخلق النار ارسل جبريل فنظر فيها ونظر في هذه ورجع إلى الله الحديث وأن الله لما خلق النار أذن أكل قالت رب اشتكت اشتكت قالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين قول عليه الصلاة والسلام والنبيون حق يعني نؤمن بأنبياء الله ورسله وما سمى الله لنا منهم وما لم يسمه كله نؤمن به يعني الآن إذا كان يعني فيما يروى عن حديث أبي ذر عند احمد أن مرفوعا فيما يروى يعني ضعفه إن حديث عدة الأنبياء مئة ألف نبي الرسل من ذلك 365 وخمسة وستون غفيرا ما في كتاب إلا 25 أسماء 25 فإذا كانوا مئة نبي الذين بعثوا في البشرية لأن ما في أمة إلا وأحياناً اثنين وثلاثة كذبوهما اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث في أنبياء كذر كثيرون جدا الله يحب إقامة الحج على الناس يريد ما يأتي يوم القيامة يقول ما, ما بلغنا وما سمعنا يعني الله يريد إقامة الحج للخلص حتى ما كل واحد العذر خلص والحجه تنقطع فإذا النبيون حق فعلا ارسلهم الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت ونحن نؤمن بهم جميعا ولو ما عرفناهم جميعا لا نفرق بين احد من رسله في الايمان في اصل الايمان لا نفرق بين أحد من رسله والله قال مهددا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقه وبذلك احتج بعض العلماء المسلمين على احبار اليهود ورهابنة النصارى قالوا نحن أولى, أو نحن أولى بالحق منكم انتم يا ايها اليهود آمنتم بموسى وكذبتم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وانتم يا ايها النصارى امنتم بعيسى وكفرتم بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى فنحن اولى بالحق منكم وقول عليه الصلاه والسلام ومحمد حق خصه من النبيين مع انه منهم تعظيما له هذا العطف إشارة للتغاير يعني أنه فوقهم أنه إمامهم مع أنه منهم من جملتهم وتواضعا منه عليه الصلاة والسلام ما قالوا انا حق ما قالوا أنا حق قالوا محمد حق مع أنه هو الذي ذكره ما قال أنا حق ومحمد الحق، وقوله صلى الله عليه وسلم والساعة حق يعني يوم القيامة وما فيها من الحساب نشر الصحف الميزان الصراط الحوض القنطرة وقوله عليه والسلام اللهم لك أسلمت بدأ الآن بالدعاء بعد كل ما تقدم من الثناء وبعد كل ما تقدم من الاعتراف والإقرارات الإيمانية اللهم لك أسلمت استسلمت وأطعت أن قدت لحكمك وأمرك ونهيك وسلمت ورضيت آمنت وصدقت واستيقنت اللهم لك أسلمت ذكر هذه المعاني ابن بطال وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وغيرهم وبك آمنت الأولى لك أسلمت الثانية بك آمنت صدقت بما أنزلت وما أخبرت وما أمرت وما نهيت بك امنت أيضا فيها حفظ بك امنت اقوى من امنت بك بك امنت يجمع الايمان بالله واني لم اؤمن الا بتوفيقك امنت بك مجرد الاخبار عن الايمان اذا بك فيها استعانه بك توفيق منك غير امنت بك مجرد الاخبار بك امنت إخبار وإقرار بأن الإيمان كان بتوفيق منه سبحانه قوله وعليك توكل تبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمور إلى الله ومن توكل على الله كفاه والوكيل هو الكافي كما في شرح ابن بطال والتوضيح لابن الملقن قوله وإليك أنا رجعت إلى الخير بك وإليك أنبت, إليك انبت أنيبوا إلى ربكم عودوا إلى ما يرضيه عودوا إلى ما يحبه ارجعوا إليه بالتوبة المنيب الراجع المقبل على الله أطعت أمرك وتبت إليك ورجعت بهمتي إلى طاعتك فاقبل مني هذا المعنى طيب قولوا وبك خاصمت يعني بك احتج وادافع واقاتل وبحججك وبراهينك اتقوى في مواجهة اعدائك بك خاصمت لان الخصام فيه جدال وحجج براهين نقاشات فهذه تحتاج الى تاييد ونصر من الله بك خاصمت بك مستعينا في جدال أعدائك وبالحجج التي أنزلتها وذكرتها والدلائل والبراهين أيضا اخذ في دعوتي ومجادلتي الخصوم طيب وإليك حاكمت الحين بك خاصمت واضحة وإليك حاكمت إلى شرعك إلى شرعك حاكمت لا إلى كاهن ولا إلى بشر قوانين أرضية وإليك حاكمت إلى شرعك طيب وبك خاصمت وإليك حاكمت هاتاني المخاصمه لله يقول العبد المخاصمه ليست لهواي وحظي وإنما من أجلك يا الله وإلى دينك حكمت لا إلى هواي ولا إلى هوا غيري فمن خاصم لنفسه ينتصر لنفسه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام من تقم لنفسه ومن حاكم إلى شريعة الله لن يتحاكم إلى غيره ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قال فاغفر لي بعد كل ما تقدم قال فاغفر لي بعد كل ما تقدم من الثناءات والإقرارات وأنه خاصمة وحاكمة حتى في قضية الخصومة والمحاكمة قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت جاء الطلب جاء الدعاء ما قدمت وما سلف مني من الذنوب والأعمال السيئة وما أخرت عما سيقع بعد ذلك ولأنه ولأن الداعي ليس معصوما. وقيل ما قدمت من سيء وما أخرت من عمل، وقيل ما قدمت من شهوات على حقوقك وما أخرت من الحقوق التي تجب لك كما في إكمال المعلم والإفصاح ومرقات المفاتيح وفيض القدير وعمل المعبود ومراعات المفاتيح قوله وما أسررت وما أعلنت يعني ما أخفيت وما أظهرت من الأقوال والأفعال والأحوال وما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني وما صدر عني من فعل أنت المقدم وأنت المؤخر تقدم من شئت من خلقك إلى رحمتك وتؤخر من شئت عن ذلك بخذلانهم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه غفر له يعلمنا اولا ويتواضع كذلك وليقتدى به أنت الهي لا إله إلا أنت أنت إله إذا افتتح الدعاء بالتوحيد واختتمه بالتوحيد وأنت معبودي لا معبود لي غيرك فالإله المألوه المعبود المحبوب المستحق للعباده قال ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لي من حال إلى حال إلا بك وما استطيع أن أتحول اصلا ولا قوة لي إلا بالله كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا استطاعه ولا قدر لنا على أي عمل إلا إذا أعاننا وأقدرنا ومكننا هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام الكنز المال المنفوس المال النفيس المجموع المدخر المخبأ الكنز هذا الدعاء كان عليه صلى الله عليه يستفتح به في قيام الليل وهو جدير بالتامل والحفظ والفهم والعمل جمع فيه النبي عليه الصلاه والسلام معاني الايمان والتوحيد والتوكل والانقياد والتسليم والانابه والتضرع والخضوع مع الثناء على الله وختمه بالدعاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم انواع الاستفتاح جمع فيه انواع الاستفتاح ثلاثه ابن تيميه رحمه الله يقول انواع الاستفتاح للصلاه ثلاثه يعني لو تاملناها ادعيه الاستفتاح الاستفتاحات في الصلاه اولها ما كان ثناء على الله وهو اعلاها يليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله والثالث ما كان دعاء من العبد هذا الذكر يشتمل على الثلاثة جميعا فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسله ثم ذكر خبر عن توحيد العبد لله والمخاصمه به والمحاكمة إلى شرعه ثم ختم ذلك بالسؤال الحقيقة أنه توسل عظيم بتقديم الحمد والثناء والتمديد بالأسماء والصفات والتوسل بالعبودية والتوحيد ولذلك هذا جدير أن لا يرد فإنه مجد الله الحمد لله رب العالمين وتوسل إليه بالعبادة كما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ثم جاء الطلب اهدنا الصلاة المستقيم في هذا الدعاء ذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض ثم ذكر العبودية له اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت ثم بعد ذلك سأل الله المغفرة وقال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت الحديث نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين